اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن قدوة لنا اثنان توجد كل المميزات الحسنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة العلاقات الاجتماعية مهمة بين أفراد المجتمع أربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بمكارم الأخلاق خمسة كان الأصحاب يهتمون بالعلاقات الاجتماعية